بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين نواصل ما كنا ذكرناه وكنا نتكلم عن الحلقة التي تتعلق بالمستوى الأول وعن المرحلة الثانية فيما يتعلق بالتأني وقراءة القرآن بدون عجلة وذكرنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثم هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم مجمعين في قراءة القرآن وأريد قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة المتعلقة في هذا الباب نريد أن ناخذ نموذجا نقرأ فيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على طريقة أولئك الأوائل أولئك الأئمة الذين هداهم الله سبحانه وتعالى قبل أن نلج إلى المرحلة الثالثة فمن منكم يقرأ علينا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن يقرأها قراءة مترسلة يرتلها ترتيلا يقف عند الآيات ويعتني ببيان ما في هذه الآيات من المعاني العظام سالكا في ذلك طريقته صلوات ربي وسلامه عليه عند قراءته لكتاب ربه من منكم؟ سيدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 وجمع فأوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوا وإذا مسه الخير منوا إلا المصلين, إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون احسنت يا بارك الله فيك هذه آيات عظيمات قدئت لكم قراءة كما كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى تأمل هذه الآيات وأنت تقرأها قراءة مترفلة متأنية ترتيلها ترتيلا وتتأمل في معانيها هذه الآيات ليس فيها ما هو صعب ليس فيها ما هو مغلق على الفهم أبدا وإنما هي آيات يعرفها ويفهمها ويدرك المراد منها كل من كان له لسان عربي وبيان يفهم به هذه اللغة يود المجرم لو يستبي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه صاحبة زودته وأخيه وفصيلته التي تأويه قبيلته عشيرته كلها من أولها إلى آخرها يريد أن يأخذ بهم ويرمي بهم في نار جهنم من أجل أن ينجو هو نعم موقف لكنه عظيم وموقف ولكنه شديد موقف ولكنه والله ليس بالهين أبدا لو تأمله الإنسان وأعطاه حقه وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل يود المجرم من هو المجرم المجرم الذي أجرم في حق ربه سبحانه وتعالى وأجرم في حق نفسه وأجرم في حق الناس من حوله كيف يكون حاله يود يرغب يحب أن يأخذ بأمه أقرب الناس إلى قلبه أن يأخذ بأبيه أن يأخذ بابنته أن يأخذ بابنه وقد كان في الدنيا من أشفط الناس بهم وعرحم الناس بأبنائه وبناته إذا هو في يوم القيامة يود ويحب ويرغب أن يأخذهم جميعا فيلقي بهم في نار جهنم وهو يرى حال نار جهنم حتى ينقب نفسه فالموقف إذا عظيم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ثم من ومن في الأرض جميعا لا إله إلا الله ثم ينجيه ما السر ما السبب ما الحكمة ما العلة بيّن الله عز وجل ذلك وقال كلا إنها لضا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يا رب لما هذا كله ما سببه ما علته ما شأنه لما يود هذا هذا الإنسان أليس له قلب أليس فيه رحمة أليس فيه شفقة بلى كل ذلك فيه وقد كان في دنياه من أضر الناس بأمه ومن أحسن الناس معاملة لأبيه ومن ألطف الناس بابنائه وبناته ولكن الأمر عظيم والهول شديد ولذا قال الله عز وجل وهو يبين علة ذلك كلا كلا ماذا يا رب كلا إنها لضى هو رأى لضا ولم يرى شيئا آخر لما رآها تمنى هذه الاميه وود هذا الوك كلا إنها لضا نزاعه للشواء نزاعة جاءت بصيرة المبالغه أي أنها تنزع كل ما هو قابل للشوي نزعا شديدا فإذا لفحت النار وجوه هؤلاء المجرمين فإنها أول ما تفعل بهم أنها تنزع كل ما هو قابل للشوي هذا الشعر هذا الجلد وما يتبع ذلك كل ما كان قابلا للشوي فإنه يسقط بمجرد أن تلفحه النار لفحة واحدة وإذا قال الله عز وجل في السورة الأخرى لواحة للبشر أي أنها تلوحهم وتضربهم ضربا كما تضرب الخشبة العريضة كما يضرب اللوح البشر أو يضرب اللوح الحيوانة أو غير ذلك هكذا النار تضرب وجوه هؤلاء المجرمين لواحة لو للبشر فلما تلوطهم بضربتها القوية العريضة ليست ضربة نحيفة وليست ضربة محددة في موضع دون موضع لا وإنما هي ضربة عامة كما تضرب الخشبة العريضة الجسد إذا وصلت إليه وإذا لامسته واوجعته كذلك النار تضرب هذه البشرة وتضرب هذه الجلود ضربا كاملا هكذا كضرب اللوح ثم يحصل بعد ذلك أن ينزع كل ما هو قادر للشوي ولذا قال الله عز وجل هنا كلا انها لظى نزاعة للشواء أي شواء يا رب تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أدبر عن ماذا؟ أدبر عن القرآن وتولى عن كتاب ربه الرحمن وعاش في أحضان الشيطان في هذه الحياة الثانية فكان جزاؤه هذه النار كان جزاؤه لضا التي تنزع ما كان قابل قابلا بالشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ثم انظر الى الاستثناء العظيم الذي جاء في هذه السوره العظيمه من الذي ينجو من ذلك يا رب ومن الذي يفلم من هذا كله يا جبار السماوات والارض انظر الى جميل الاستثناء في هذه الايات العظيمات إلا, الا المصلين فالذين ينجون من هذا البلاء العظيم هم صنف واحد من الناس هم صنف واحد من الناس من كان من المصلين وهل هو أي مصل لا وإنما هو مصل لكنه على صلاته دائم فمن لم يكن من المصلين ومن الذين يديمون الصلاة ويحافظون عليها ولا يفرطون في شيء منها لا يصلون وقتا ويتركون أوقاتا ولا يضيعون صلاة فلا يصلونها إذا خرج وقتها هؤلاء هم الذين ينجون من لذة النزاع للشواء أما من لم يكن كذلك فإنه لن ينجو منها أبدا من لم يقم من المصلين الدائمين على صناتهم لن ينجو من ذلك أبدا بل إن جزاءه أنه سيقف في الموقف العظيم وهو يود أن يرمي بكل الناس وينجو من هذا الموقف المخلي سيرمي أقرب الناس إليه وسيرمي أحب الناس إليه وسيرمي أبعد الناس عنه أيضا ممن لم يره مرة من الزمن سيرمي بهؤلاء جميعا لكي ينجو هو ولن يحصل له ذلك لم يحصل له ذلك إلا إذا كان من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وهذا يبين لك أن هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين لك أهمية الصلوات المفروضة وتبين لكل مسلم أن من ضيع هذه الصلوات المفروضة فإنه حقيق بخزي من الله وعداب وحقيق بوعيد شديد من جبار السماوات والأرض ولكن لو قرأها وتأمل فيها قليلا قليلا لوجد ذلك أشد ما يكون بيانا وأشد ما يكون وضوحا الآيات ظاهرة لا تحتاج إلى مفسر ولا إلى كتاب ولا إلى مراجعه لتفسير ابن جرير ولا إلى مراجعة لتفسير ابن كثير ولا لتفسير أبي السعود ولا البيضاوي ولا, غيره ولا غيرها من كتب التفسير وإنما هي بحاجه لشيء واحد فقط وهو أن تقبل على كتاب ربك وأن تترى هذا القرآن وأن تعلم أنه من عند الرحمن سبحانه وتعالى فتقرأ قراءة متأملة متفكرة رابطا بين أوائل الآيات وبين اواخر الآيات تأمل هذا في هذا المقطع من هذه السورة أو تأمله أيضا من سور كثيرة أخرى ستجده أحسن ما يكون وأكمل ما يكون في علاجه لأمراض قلبك وفي إصلاحه لكل شؤون حياتك ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي الاستعانة لكتاب مختصر في التفسير عند الحاجة وأعيد وأكرر أن هذا المستوى خاص بعامة المسلمين فعامة المسلمين ممن يريد أن يكون من أهل القرآن بدءا يحدد السورة أو السور التي سيقرأها ويفتتح بها تدبره لكتاب ربه ثم بعد ذلك إذا اختار سورة من السور فإنه يقرأها قراءة متأمنية مترسله يرتلها ترتيلا يكررها عند الحاجة فإذا فعل ذلك فعندئذ بقي عليه أمر واحد فقط إذا مرت, بها إذا مرت به آية وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يفهم كلمة من القرآن ولم يعلم معنى جملة من كتاب الله سبحانه وتعالى عندئذ فإن الله من علينا بكتب في التفسير ميسره وسهلة يرجع إليها هذا القارئ لكتاب الله عز وجل ويستفيد منها عندئذ سينجلي ما كان غامضا ويتبين ما كان دقيقا ويصبح واضحا ظاهرا له أشد ما يكون الظهور كتب التفسير الميسره الظاهرة ليست بالقليلة بل هي ولله الحمد والمنة كثيرة وإن كان ليس منها ما هو جامع لكل ما تريد هذا صحيح فليس هناك كتاب في التفسير تستطيع أن تقول إنه قد جمع ما تريد وتشاء وترغب من معاني تفسير كتاب الله عز وجل ولكن ولله الحمد والمنة أيضا أن هناك كتب قد صنفت تناسب عموم المسلمين يمكن أن نستفيد منها وهذا الكلام فيما يتعلق بفهم الفاظ وكلمات كتاب الله سبحانه وتعالى التي فيها شيء من الغموض، شيء من عدم الظهور لابد منه من أجل أن يكمل فهمك لكتاب ربك ولذا يقول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله رحمة واسعة وهو يحكي لك عبارة عظيمة جليلة خرجت من انسان عارف بكتاب الله سبحانه وتعالى يقول اني لا اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته انظر الى كلمة هذا الامام رحمه الله رحمة واسعة اني لا اعجب ممن يقرأ القرآن ولم يعلم تأويله معنى لم يعلم تأويله أي أنه لم يعلم تفسيره ومعاني كلماته وما المراد منه كيف يلتد بقراءته نعم لن يلتد بقراءة القرآن هذه اللذة التي يجدها من اقترض من كتاب الله وفهم معانيه لم يجدها هذا لأنه لم يعلم تأويل كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة خرجت من إمام عارف بكتاب الله سبحانه وتعالى وكان من أهل القرآن الذين آتاهم الله عز وجل الفقه والتأويل بكتابه سبحانه وتعالى اختيار الكتاب المناسب قد يشق على الإنسان حقيقة لأن في كل كتاب ما هو جميل وما هو مفيد للناس فعندما تنظر مثلا في تفسير زبدة التفسير الذي اختصره الشيخ سليمان الأشقر من كتاب فتح القدير تجد أن فيه أشياء كثيرة ترجع هذا التفسير على غيره فهو سهل ويسير وفيه بيان للآيات بشكل واضح جلي وقد جمع الكلام عن كثير من الكلمات الغامضه بعباره سهلة يسيرة فهو من هذا الجانب من أحسن ما يكون ومن أتمي ما في هذا الكتاب ومن أحسن ما يوصف به هذا الكتاب أنه أوضح الآيات الغامضات بكلمات سهلة يسيرة ليست بالعثيرة أبدا لكن ننظر أيضا في تفسير آخر فننظر مثلا إلى تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في سير الكريم المنان فتجد أن في هذا التفسير أشياء كثيرة ليست موجودة في زبدة التفسير تجد أن في هذا التفسير مثلا أنه يتكلم عن الفوائد من الآيات أنه يتكلم عن الأشياء التي فيها تربية فيها تهذيب، فيها تأديب فيها تعليم فيها تذكية للنفس تذكية للفؤاد تذكية للقلب وهذه الأشياء ليست موجودة في كتاب زبدة التفسير بل إن تفسير العلامة السعدي رحمه الله قد فاقى غيره من كتب التفسير الطوال في هذا الباب وعندما تنظر مثلا في تفسير الجلالين فإن هذا التفسير تجد فيه من أنواع النفع وأنواع الفوائد ليست بالقليلة أبدا فهذا الكتاب من أهم ما يميزه أولا أنه مختفر بشكل كبير جدا الشيء الآخر أن الكلمات التي فسرت بها الآيات فسرت بعبارة دقيقة جدا إلى الغاية هي من أسلم ما يكون فتفسير الجلالين لأن من ألفه كان إماما في اللغة إماما في البيان إماما في البلاغة فإنهم رحمهم الله الفوا هذا الكتاب وفسروا الآيات بإبارة دقيقة تعجب منها فأنت تنظر في تفسير الآية وتقلب في الكتب الطوال التي شرحت هذه الآية في كتب اللغة في كتب التفسير التي اعتنت بتفسير الكلمات الغريبة وغير ذلك من الكتب المهمة في الباب ثم ترجع إلى تفسير الجلالين فتجد أن هذين الإمامين رحمهم الله رحمة واسعه قد بينوا لك معنى هذه الكلمة بإبارة جليلة جميلة دقيقة جدا في بيان دلالة الآية وهذه الميزة في تفسير الجلالين ليست موجودة في كتب التفسير الأخرى المختفرة أبدا وإنما تميز بها هذا التفسير العظيم ولكن يشكل على تفسير الجلالين أمور أولا أن إبارته حينا تكون دقيقة غامضة على كثير من الناس تحتاج هي إلى من يبينها ويوضحها وهناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه أن الإمامين رحمهما الله رحمة واسعة قد سلك في بيان مسائل الأثناء والصفات في هذا التفسير العظيم قد سلك مسلك أهل التأويل أول كثيرا من آيات الأسماء والصفات ولم يسلكوا في ذلك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من إجراء هذه الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكيف كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب فينتبه لذلك وسنختار من هذه الكتب ومن غيرها أيضا كتاب واحد وهو المسمى بتفسير الإمام السعدي رحمه الله وفاصل أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن هذا التفسير العظيم بإذن الله جل وعلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض القرآن وكان الكلام عن تفسير الإمام السعدي رحمه الله تسير الكريم المنان وهذا الكتاب كما ذكرنا لكم قد اخترناه ليكون هو المختصر الذي مرشحه لعموم المسلمين لكي يستفيدوا منه وينهلوا من علمه الذي سطره هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة والكلام عن تفسير الإمام السعدي كلام قد يطول ولكن ليس هو المراد هنا وإنما المراد أن نذكر شيئا يسيرا من أسباب اختيار هذا الكتاب فأختصر من مميزات هذا الكتاب ميزتين اثنتين أن الميزة الأولى فهي أن هذا الكتاب صنفه هذا الإمام وتكلم فيه في مسائل توحيد الربوبيه وفي مسائل توحيد الألوهية وفي مسائل توحيد الأسماء والصفات على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعندما نذكر السلف الصالح فإننا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان وتابع التابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين هؤلاء لهم درب ولهم طريقه ولهم منهج ولهم عقيدة فيما يتعلق بالتوحيد من أوله إلى آخره بأنواعه الثلاثة فهذا الكتاب سار على طريقة أولئك الركب رحمهم الله رحمة واسعة فتكلم عن مسائل التوحيد بكلام بين سهل يسير تقبله فطرة كل مسلم من دون استثناء كل مسلم لم تخالطه شيء من البدعة ولم يخالطه شيء من الشبهات التي تبعده عن نور هذا الكتاب العظيم وعن هذه الآيات بسهولها ويسرها ووضوحها وبيانها في الكلام عن الله عز وجل الكلام عن ربوبيته سبحانه وتعالى وعن ملكه لهذا الكون العظيم وعن أنه لا يكون شيء إلا بأمره جل في علاه وعن توحيده بمعنى أنه هو المقصود بالعبادة وأنه لا يتوجه أحد إلى مخلوق من المخلوقات كائنا من كان في عبادة من العبادات بل إنما يصرف الخوف له سبحانه وتعالى والرجاء إليه جل في علاه وكذلك الرغبة والرهبة والتوكل كل هذا وغيرها من عبادات القلوب إنما تتوجه إليه سبحانه وتعالى كما قال جل في علاه في أعظم سوره من كتابه إياك نعبد وإياك نستعين فكل عبادة له سبحانه وتعالى وكل استعانة إنما هي به وعليه جل في علاه فهذا الكتاب تميز بهذه الميزة وهي الميزة العظيمة جديدة أنه سار في هذا الشأن العظيم على طريقة أولئك الركب رحمهم الله رحمة واسعة فهو لم يسلك درب التأويل ونريد بالتأويل هنا أي التحريف تحريف آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها فيؤول صفة الرحمة إلى الإرادة وصفة النعم إلى إرادة الخير ولحو ذلك من أنواع التأويل فإن هذا المنهج الذي اختاره جماعة من من تكلم في الأسماء والصفات منهج غير مرتبى أبدا، فإن المنهج المرتبط هو ما سار عليك عليه ولاك الركب رحمه الله رحمة واسعة، وهو مع أنه ظاهر في حجته بين في أدلته، إلا أنه أيضا موافق لفطرة عموم المسلمين. تجد أن فطرة المسلم بسهولتها ووضوحها وظهورها وبياضها التي لن تشبها شائبة تجد أنه يقبل هذا الأمر من دون عناء ومن دون مشقة وإنما يتكدر معها من شابه شيء من البدعة يتكدر معها من شابه شيء من الشبه التي دخلت عليه في هذا الباب العظيم هذه هي الميزة الأولى أما الميزة الثانية فقد سبقت الإشارة إليها وهو أن هذا الإمام جعل من تفسيره تربية و جعل منه منهجا في تأديب الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى لما تقرأ في هذا التفسير تجد عجبا تجد أنه يريد من الناس أن يزكيهم أن يربيهم أن يهذبهم أن يؤذبهم أن يأخذ بأيديهم إلى أخلاق أهل الإسلام أن يأخذ بأيديهم إلى هدي أهل الإسلام أن يأخذ بأيديهم إلى خلق القرآن ولذا تجد أنه اعتنى عناية فائقة في هذا الباب فمن أراد أن يتربى بالقرآن فإن هذا الكتاب من أعظم الوسائل الناجعة والنافعة والناجحة في تربيته يعني تربية نفسه وتربيه من حوله لهذا القرآن العظيم سنأخذ نماذج على ذلك ولكني قبل أن أخذ نموذج واحدا من سورة واحدة من تفسير هذا الإمام رحمه الله أريد أن أبين لك أمر وهو فيما يتعلق من الحاجة إلى الاستعانة بكتاب من كتب التفسير سبب هذه الحاجة أنك عندما تقرأ في كتاب الله عز وجل ستلحظ أن الكلمات الوارده في هذا القرآن العظيم على نوعين النوع الأول هو عبارة عن كلمات واضحة ظاهرة جلية لا إشكال فيها يفهمها كل طارئ لكتاب الله عز وجل إذا كان يتكلم بلسان عربي مثل كلمة الشجر كلمة الشمس كلمة القمر الليل النهار ونحو ذلك من الكلمات هذه الكلمات لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير ظاهرة واضحة ولكن هناك كلمات تحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح لأن ألسنة الناس الآن في هذا الزمان بل من أزمان قد تغيرت عن اللسان العربي الفصيح عن اللسان العربي المبين قد نقفت عربية الناس في كلامهم ودخلت عليهم العجمة فحينا تمر الكلمة فلا يفهمون معناها وهذا كثير أيضا في كتاب الله عز وجل لأن الناس ابتعدوا عن لغتهم أيضا كثيرة فتمر عليك عبارة مثلا غسلين تمر عليك عبارة مثلا الصمد تمر عليك عبارة الفلق تمر عليك عبارة من شر الوسواس الخناس من الفرق بين الوسواس والخناس في لغة العرب وهكذا تمر عليك عبارات تحتاج أن ترجع فيها إلى كتاب من كتب التفسير يبين لك ما معناها مثلا تقرأ في اوائل سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ماذا تعني هذه الآيات ماذا يراد منها ماذا يقصد بها تحتاج إلى أحد يعينك من أهل العلم على فهم هذه الكلمات وهذه الجمل وهذه الآيات بعد أن اتصل بعضها ببعض فعندئذ إذا مر بك شيء من هذا كتاب الله عز وجل لا بد أن تستعين بكتاب من كتب التفسير الميثرة المسهلة التي صمتت من أجلك ومن أجل عامة المسلمين نأخذ بعد ذلك مثالا من تفسير هذا الإمام العظيم من هذا الكتاب العظيم ونقرأ من كلامه وأريد أن أبين لك بعض ما ذكره هو في هذا الكتاب وأنا أقول لك هذا من أجل أن عندما تقرأ في هذا التفسير أيضا لا تقرأ يا أخي المؤمن يا أخي المبارك لا تقرأ قراءة عجلة هذه القراءة المستعجلة القراءة السريعة الهدرة حتى لي كلام أهل العلم لا تنفعك شيئا ولا تفيدك شيئا قراءة الجرائد قراءة المجلات قراءة القصص ونحو ذلك من القراءات هذه لا تصلح مع كتب أهل العلم أيا كانت ففرق كبير بين كتاب تقرأه لتبحث فيه عن خبر أو صحيفة تقرأها لتنظر فيها إلى موضوع عامي دارج وبين أن تقرأ في كتب أهل العلم على رسلك في كتب أهل العلم لا بد أن تكون القراءة نوعا ما فيها شيء من من الاهتمام بهذا الكتاب فيها شيء من التركيز فيها شيء من التعني فيها شيء من النظر فيها شيء من الانتباه لما تقرأ فنريد أن نقرأ الآن من كلام هذا الإمام في تفسير سورة من السور ثم نقف عند كلامه رحمه الله ومن أين له هذا الكلام في تفسيره لكلام المنان فنختار سورة من السور ولعلها أن تكون لعلها أن تكون سورة المطففين لعلها أن تكون هذه السورة لعلها أن تكون سورة المتفسين واختيار سورة المتفسين ليس مني وإنما حقيقة اختارتها بعض الأخوات الفاضلات فاختارت أن نقرأ سورة المتفسين وأن نقرأ بعد ذلك ما يتعلق بكلام هذا الإمام في بيان معاني هذه السورة ثم نعلق على ذلك تعليقا يسيرا أرجو أن يكون نافعا نعم فنقرأ من أوائلي سورة المطففين مع شيء من كلامه رحمه الله فضل الإجليس اقرأ علينا شيئا من سورة المطففين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أوذنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أن وهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أحسنت يا الله, الله فيك اقرأ علينا نعم. قال الشيخ رحمه الله في تفسيره وايضا كلمة عذاب وعقاب للمطففين وفسر الله المتصفين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء لهم يستوفون يستوفون ذلك كاملا من غير نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم الذي لهم عليهم بكيد أو وزن يخفرون. أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان الناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك فهذا فرقه لأموال الناس وعدم انفاق لهم منهم نعم بارك الله فيك الآن الإمام رحمه الله يتكلم عن قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فالله سبحانه وتعالى يتوعد نوعا من الناس هؤلاء الناس أسماهم الله عز وجل بالمطففين كلمه المطففين هنا تدل على مجمل التطفيف فكل من كان مطففا فانه داخل في هذا الوعيد ثم بين الله عز وجل صفه واحده من صفات الذين يطففون في الموازين ويمخسون الناس حقوقهم وأريدك أن تتامل أن هذه المسألة هل هي راجعة إلى مسائل الاعتقاد هل هي راجعه الى مسائل الاعتقاد أو إلى مسائل معاملة, مع معاملة, معاملة الناس بعضهم مع بعض مع ذلك جاء الكلام عنها في سورة قصيرة من كتاب الله عز وجل ليبين لك أن هذا الأمر فيما يتعلق بالعدل بينك وبين الناس وبإيثاء الناس حقوقهم من المسائل المهمة في دين الله عز وجل فإن مما يجب عن المسلم الذي اعتقد دينا أن الله ربه وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وأن هذا القرآن من عند الله عز وجل يجب عليه أن يعتني عناية كاملة تامة بأن يعدل في تعامله مع الناس فإذا أخذ حقه مع الناس وافيا فاذا أيضا كذلك يعطي الناس حقهم وافيا ولا يبخسهم شيئا من حقوقهم وأريدك وانت تقرأ كلام الشيخ الشيخ يؤمن في الكلام وقصده من هذا التعميم أن يبين لك أن أي تقفيف فهو داخل في الوعيد الذي جاء في هذه الآيات وأضرب لك مثلا معاصرا حتى تفقه كلام الشيخ وسيأتي من كلامه ما يؤكد هذا ولكني سأذكر لك ما يفتح ذهنك إلى قصده رحمه الله انظر مثلا إلى حال الناس الذين يبيعون مثلا بعض المعلبات أو بعض الأشياء التي تغلف بالبلاستيك أو بأنواع من الكرتون ونحو ذلك هذه الأشياء يوضع عليها وزن من الأوزان أليس كذلك فعندما يقال هذه العلمة فيها 250 جرام فيها 200 جرام فيها 150 جرام فيها 1000 جرام ونحو ذلك فيها لتر فيها نصف لتر فيها ربع لتر وغير ذلك يتصور أيها المبارك لو أن واحدا من هؤلاء وهو ينتجوا من أنواع هذه المنتجات التي تباع في الأسواق ينتج منها الآلاف بل عشرات الآلاف ومئات الآلاف لو أنه ضخص الناس في هذا الأمر في شيء يسير من حقوقهم يكتب على العلبة او على البلاستيك على المعدن على أي شيء يكتب مثلا 250 جرام ووزنها الحقيقي مثلا 245 جرام عندنا خمسة من الملي هي قليلة هي قليلة, هي قليلة ولكن عندما تنظر في أن هذه هذا الوزن القليل قد عم الناس من أولهم إلى آخرهم ممن تعامل مع هذه المادة لما اشتراها ممن أيضا اشتراها وقام ببيعها بعد ذلك من تأمل هذا وأن هذا المنتج قد أصبح من المطففين وأن الوعيد عليه هنا جاء بقول الله عز وجل ويل للمطفخين إذا استوعبت هذا المعنى بشكل كامل عندئذ أيها المؤمن ستدرك أنك إن قرأت هذه السورة قراءة كاملة تامة قراءة فيها فهم وتدبر لن تفعل هذا الفعل مرة واحدة في حياتك لن تظلم مسلما ولو أنك بعت له شيئا يسيرا بعت له أنواع من الحبوب أنواع من الحب أنواع من كذا وكذا طلب منك أعطني بجنيهات بريالات بكذا وكذا فإن استطعت أن تبخسه من حقه فلن تفعل لأن الأمر عظيم ولذا استمع إلى كلام هذا الإمام وهو يتكلم عن قوله عز وجل ويل ويبين لك عموم التطخيف في حال كثير من الناس في البيع والشراء في الأقوال في الأفعال في غير ذلك كثير نعم أقرأ بالسلام قال واذا كان هذا وعيدا على الذين يفخصون الناس بالمكيال والميزان فالذي ياخذ اموالهم قهرا وسرقه اولى بهذا الوعيد من المطففين ودلت الايه الكريمه على ان الانسان كما ياخذ من الناس الذي له يجب ان يعطيهم كل ما لهم من الاموال والمعاملات بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات فإله كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرف على على ماله من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين مال خصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته، كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كدره وعقله من سفهه. اللهم صلّي الآن انظر إلى كلامه رحمه الله. هذا الإمام ذهب مذهبا بعيدا في تفسيره لكلمة المتصفين. فيقول لك إن صفة التضخيف هنا وإن كانت جاءت بدءا فيما يتعلق بالماكيل والموازين ولح ذلك مما يشتري به الناس. و يتبايعون الأمر أعظم من هذا بكثير بل إنه يقول لك وهو يبين لك بعد نظره رحمه الله بل إن التطفيف قد يكون بالحجج والمناظرات فأنت تحاج آخر لك قد يكون مصدما أيضا قد يكون كافرا تنظره في, في مسألة من المسائل فيقول إن كنت تعلم حجة لا يعلمها صاحبك وهي تنفع له فأخفيتها عن أخفيت هذه الحجة عن صاحبك وأنت تناظر وتجادل وتريد أن تبين له الحق الذي عندك تكون أنت في هذه الحال من المطففين وتكون أنت متوعدا بويل التي جاءت في أول هذه السورة حتى في مسألة المناظره والمجادلة ونحو ذلك فما ذلك بأشياء كثيرة هذا التطفيف واسع جدا والإمام أراد أن يضرب لك مثلا أراد أن يضرب لك مثلا في هذا الباب فالتطفيف حين يكون بينك وبين زوجتك فأنت رجل البيت أنت الامر الناهي القوي الذي لك القوامة وهي ضعيفة مسكينة في البيت فقد تخطئ أنت خطا فتحملها إياه وقد تخطئ هي خطا كخطئك أنت قبل ذلك فخطأك موفور، أما خطأها هي فغير موفور. بل هو محفوظ عليها تعاتبها عليه ليلا ونهارا بل قد تحاسبها وتشتمها وتتكلم في هذا الامر كثيرا وتأخذ وتعطي هل هذا من العدل او من التطفيف هذا من التطفيف حتى مع اولادك حتى مع جيرانك حتى مع اصحابك واحبابك عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به وان كنت من اهل التطفيف الذين قال الله عز وجل فيهم ويل للمطففين أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن ينير قلوبنا بكتابه وأن ينير أبصارنا بكتابه وأن ينير أسماعنا أيضا بكتابه اللهم اجعلنا من كتابك حظا يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على نبينا